نحن الانصار نحن الانصار نحن الانصار انصار لله نحن الانصار نحن الانصار نحن الانصار انصار لله <سؤال سؤال> للجهاد مضينا نحن الانصار للربط اتينا نحن الانصار للجهاد مضينا نحن الانصار لربط أتينا نحن الأنصار لنيل الشهادة أنصار لله لضرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لضرب السعادة أنصار لله نحن الأنصار أنصار لله نحن الأنصار أنصار لله للجهاد مضينا نحن الأنصار للربط اتينا فنحن الانصار للجهاد مضينا فنحن الانصار للربط اتينا فنحن الانصار لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشانه أنصار, انصار لله لدرب السعاده انصار لله فنحن الانصار انصار لله هنحن الأنصار أنصار لله أتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطباء أتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطباء أتينا جموعا لنحن الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطباء أتينا جموعا لنحن الجبا وارتضينا جهادا ليفنى الطغا لنيل الشهادة أنصار لله, لله, لله لدرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحن ننصر هنحن ننصر أنصار لله, لنصار لله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 للرباط اتينا فنحن الانصار للجهاد مضينا فنحن الانصار للرباط اتينا فنحن الانصار لنيل الشهاده انصار لله لضرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله لضرب السعاده انصار لله فنحن الانصار لله نحن <تصفيق> الأنصار <تصفيق>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 ديال <سؤال> خلود لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله لدرب السعاده انصار لله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 أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله لنيل الشهادة أنصار لله لدرب السعادة أنصار لله هنحنا الأنصار أنصار لله هنحنا الأنصار أنصار لله للجهاد مضينا هنحنا الأنصار للربط اتينا نحن للانصاد للجادي مضينا نحن للانصاد للربط اتينا نحن للانصاد لنيل الشهاده انصار لله لضرب السعاده انصار لله لنيل الشهاده انصار لله لضرب السعاده انصار لله نحن الانصاد انصار لله هنا نحن الأنصار أنصار لله هنا نحن أنصار الله هنا نحن أنصار الله